من الله ذي المعارج تعرج الملائكه والروح اليه في يوم في يوم كان مقداره 50 الف سنه فاصبر صبرا جميلا انهم يرونهم بعيدا ونراه قريبا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْمُ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 هلا نظام نزاعة للشواه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 والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَنَنِذْتَغَاوَرَا ذٰلِكَ فَأُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهَادٰتِهِمْ قَائِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ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 فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ لَقَادِرٌ إِنَّ لَقَادِرُونَ عَلَى أن